تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي ب استعمال حزام الأمان بالمقاعد الخلفية منصوخ به فقط غير أنه يمكن جسم الإنسان من الصمود أمام قوة دفع بثلاثة أطنان علما وأنه عند الاستدام بسرعة تسعين كيلومتر في الساعة طفل وزنه 30 كيلوغرام يقذف بقوة طن واحد